أفي قلوبهم مرض أم اغتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون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 لا يطيع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفاحشون وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تَقْسِمُوا قَاعِدَةَ مَعْرُوفٍ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ